الَّذِينَ كَانُوا سُلْطَانَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس وَلَمُشَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّن آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَمَتَّنَا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ مِّنْ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 غيا نرجس من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقا فقد استمسك بالعروه الوثقا لن انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين امنوا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 قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فَهَيْتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّين أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّا يَحْنِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ دَعَسَهُ قَالَ كَمْ لَبِثَ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 إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما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 ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ََّذينَ يُوم في قُونَ أَمولَهُم في سَبيل اللههِ كَمَثَ للحَبة بَت سَب سَناابِ كَمَثَلحبة آمابَتَت سبع سَناابِلَ فِي كلُِّسُم بُلَةٍّأَتُ حَب واللهَّهُ يُضائف لِمَن يشَ واللهَّهُ اسِعنا لِ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم أجرهم, لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون